En ik heb een beetje een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 شوف نديابه وابل مقلوب قلبه يا ما شوفنا اللي يخونك ويغشك شعرك يزيد يجي راضيك قلوي معلش ايه اللي يخونك ويغشك يزيد يجي قلوي على حق ايوه احنا مع الناس تعرف دون اللي صن العيش مش إشروا كلام جي الناس الحلوة وجمال الناس الحلوة اللي بتدش على الرأس الناس اللي قدام بس دائما بتشوف وتحس وتقدر انت الناس الناس الحلوة